الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلا زال الحديث متصل بهذه الآية الكريمة الطولة من سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب واليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا أو لا يستطيع أيوم يمل هو، فليمل الوليه بالعدل واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى قد تحدثنا عن صدرها وهنا يقول الله تبارك وتعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم اطلبوا شهادة رجلين عدلين من المسلمين تتحقق بهما شروط الشهادة كالبلوغ والعقل والعدالة فإن لم يوجد رجلا فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء ترضون شهادتهم وذلك من أجل أن تذكر إحدى المرأتين الأخرى حال نسيانها يأخذ من هذه الآية الكريمة من الفوائد إضافة إلى ما سبق ذلك من قوله تبارك وتعالى وليملل الذي عليه الحق أخذ منه بعض أهل العلم أن القول قول المدين فيما لو حصل تخالف بين الدائن والمدين لأن الله أرجع ذلك إليه وليملل الذي عليه الحق الذي عليه الحق هو المدين الذي ستتوجه إليه المطالبه فكان الإملاء والإملال وهما بمعنى واحد يكون الإملاء صادرا عنه من أجل أن لا ينكر ويقول كتب علي أشياء وألزمت بأشياء وفرضت علي أموال لم أقر بها ولم أقترضها مثلا كذلك لو أملأ صاحب الحق فقد يزيد لكن هنا وليملل الذي عليه الحق وهذا يدل على أن إقرار الإنسان على نفسه مقبول وصحيح إن كان من غير اكره فهنا إذا أقر أم لا فمعنى ذلك أنه يسجل ذلك على نفسه ويقر بهذا الحق الطرف الآخر كذلك أيضا أنا قد يصدر عن هذا الذي عليه الحق المدين قد يصدر عنه في إملائه بعض المخالفة قد يبخس من حق الدائم شيئا فهنا ذكره قل وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا لاحظ هنا بهذا المقام يحذره وذكر هذين الاسمين الكريمين الله وهو المألوح المعبود وليتق الله ربه فهو معبوده وذكر الرب وأضافه إليه فهذا فيه معنى التخويف اعتبار أن من معاني الرب تدبير والعقوبة وإنزال العقوبة هذا كله راجع إلى ربوبيته تبارك وتعالى كذلك الإحسان وليتق الله ربه فجمع له بين هذا وهذا يتقي الله ربه فإن اتقى الله عز وجل فإن الله يحسن إليه فهذا من معاني الرب لو حصل بخس لو حصل تجاوز لو حصل شطط وهنا يمكن أن يعاجله بالعقوبة أو يؤخر ذلك إلى يوم القيامة هذا من معاني الربوبية فالرب هو الذي يدبر أمر الخليقة، يتصرف فيهم منه النفع والضر ويثيب أقواما ويعذب آخرين فجمع بين هذين السمين. تربية المهابة والمبالغة بالتحذير والتخويف فهذا يربي التقوى في نفسه من جهة ذكر لفظ الجلالة الله فهو المألوف وكذلك ذكر الرب تخوفه من انتقامه لأن مقام الربوبيه قد يقتضي ذلك إذا كان العبد مسيئا كذلك أيضا وليتق الله ربه هذا أمر والأمر الوجوب وتقوى الله واجبه والله خاطب النبي صلى الله عليه وسلم بذلك يا أيها النبي اتق الله فلا ينبغي لأحد أن يأنف حينما يوجه إليه مثل هذا والله عز وجل قد ذم من كان بهذه الصفة أعني الأنفح وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فالمؤمن الكيس العاقل إذا قيل له اتق الله تذكر واذعن أخاف وارعوى وتوقف عن الإساءة والظلم والعدوان على الناس وأخذ الأموال في مثل هذه المقامات يقال للإنسان حينما يغلب عليه الطمع وتتحرك نفسه لأخذ أموال الناس قال له اتقل له, اتقل له قد يخاصم، قد يجادل وقد يكتم وقد يدعي أشياء ليست له وهذه الخصومات التي تقع في المحاكم تمتلئ بها أروقت هذه الجهات لو أن هؤلاء اتقوا الله عز وجل لا استراح القضاة وأراح هؤلاء أيضا أنفسهم وهذا الخطاب موجه الذي عليه الحق وليتق الله لما كان هو الذي يملي وليس الدائن صاحب الحق فقد يقول القائل هنا قد أيضا يحصل بخس من قبل من كان عليه الحق فهنا خاطبه وذكره واليتقي الله ربه سيده وخالقه تصرف فيه وهو مالكه سبحانه وتعالى وليتق الله ربه هذا فيه من الزجر تخويف ما فيه وكذلك أيضا ذكر الربوبية كما سبق فيه معنى الإحسان فالله تبارك وتعالى والذي الذي شرع هذه الشراء من أجل إثبات هذه الحقوق من أجل أن تضيع فلا يليق بالعبد أن يقع منه ما يكون به أخذ أموال الناس بالباطل يتق الله هي قطعة من نار إن شاء أخذها وإن شاء تركها بهذا المفهوم ينبغي أن ننظر إلى الحقوق الذي لا يدفع الآن سيدفع غدا حيث لا دينار ولا درهم فخير للإنسان أن يخرج من هذه الدنيا وهو خفيف الحمل لا تبعة عليه لا يطالبه أحد بشيء من الحقوق والأصل في حقوق الناس المشاحة بخلاف حقوق الله عز وجل فالأصل فيها المسامحة كذلك أيضا ولا يبخس منه شيئا لا يبخس تذكير له أيضا ومبالغة في التذكير وليتق الله فلا يأخذ ما ليس له ولا ينقص من حق أخيه الدائن لا ينقص منه شيئا لا يبخس وعبر بهذه اللفظة التي لو قلبت المعاجم في لغة العرب لن تجد لفظة تفي بمؤدها لا يبخس وأصل هذه المادة تقال للعين العوراء ولا يبخس منه شيئا فشبه هذا أو عبر عنه بمثل هذه العبارة التي تدل على عيب ونقص في الحق وفي هذه المزاولة والتصرف يقال بخست عينه يعني عورت قصابها العور فهذا توضيح وتصريح وبيان وافي بحقيقة هذا التصرف حيث ينقص هذا الحق فهو بخس له فهذا كالعور الذي يكون في العين فهو نقص فيها ولا يبخس منه شيئا لا يبخس منه أي من الحق لا يبخس منه شيئا وهذا الحق ولكل طرف من هؤلاء الدائم والمدين فهنا حذره من البخس منه لأن ذلك يعود ضرره على الطرفين وليمل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أيوم يمل هو، فليملل وليه بالعدل. لاحظ هنا كلمة الحق وليملل الذي عليه الحق فإن كان الذي عليه الحق سفيها هذا الحق مرة أخرى بعد قوله وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيء فإن كان الذي عليه الحق لاحظ والحق حق أن يتبع فهذا أعيد مرة بعد مرة من أجل لزومه وما بعد الحق إلا الباطل فكيف يتبع الإنسان الباطل ويتمسك به ويجادل عنه والباطل أصله من الذهاب هو الشيء الذاهب باطل ولهذا يقال للشجاع الذي يقدم في المعركة يقال له بطل بأي اعتبار اعتبار كأنه أبطل دمه لشدة إقدامه كأنه قد أبطل دمه فأصل هذه المادة ترجع إلى معنى الذهاب ولضمحلال والزوال بطلة هذا. هو الباطل فمن يتبع الشيء الزائل الذاهب والله تبارك تعالى يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل حينما ذكر الباطل قال وزهق الباطل يعني ذهب وأضمحل وتلاشى وكذلك أيضا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا عليه الحق عليه هذه اللفظة لها دلالتان هنا في هذا الموضع والله أعلم الأول أن ذلك يدل على لزوم تقول عليك حق بمعنى أن ذلك يلزمك عليك صيام ثلاثة أيام عليك فدية بمعنى أن ذلك يجب عليك وقد ذكر الحافظ ابن القيم رحمه الله جملة من العبارات الدالة على اللزوم والوجوب شران ذكر كثيرا منها ومنها هذه إذا قال عليك كذا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يعني فرض فالكتب يدل على الوجوب وكذلك أيضا على عليكم الصيام فهو لازم لكم كذلك أيضا هذه اللفظة كان الذي عليه الحق أخذ منها بعض أهل العلم كلمة على تدل على استعلاء على صراط مستقيم تدل على علو على هذا الصراط فهنا عليه الحق فهم منها بعض أهل العلم أن من كان صاحب حق كان الذي عليه الحق كان صاحب حق فله كلمة له مقال لصاحب الحق مقال مع أن هذا الاستنباط لا يخلو من إشكال لأن ذلك لو وجه إلى الدائن لكان أقرب الله اعلم لكنه جاء في حق المدين كان الذي عليه الحق فالحق متوجه إليه على كل حال كذلك أيضا هنا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليمل الوليه بالعدل هذا من رحمة الله عز وجل بالعباد من أجل أن لا تضيع الحقوق هذا الإنسان الذي عليه الحق لا يحسن التدبير بالمال أنح ذلك فمثل هذا كيف يضيع حقه بإقراره؟ ثم يأتي هذا الإنسان الآخر طرف الآخر يضيع حقه وأكل ماله ويقول هو أقر بهذا ما شأنكم أنتم؟ قال لا إقرار السفيه هذا الذي يستحق الحجر أو محجور عليه لسفه السفه هو خلاف الرشد الذي لا يحسن التصرف بالمال فمثل هذا السفيه إقراره لا يعتبر لو أن هذا السفيه قال علي مئة ألف أقر بها وجاء الطرف الآخر فريحا مستبشرا مسرورا هو قال هو أقر بهذا هو كتب هذه الورقة وهؤلاء الشهود شاهدوا على إقراره نقول إقراره غير معتبر إن كان الذي عليه الحق سفيا أو ضعيفا لا يوجد شيء اسمه القانون لا يحمي المغفلين لا القانون أول من يحمي المغفلين الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر له أنه يغبن ويخدع في البيع قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بايع أحدا من الناس لا خذابه تهى ويوجد في الشريعة ما يعرف بالغبن ومن الأحوال التي ترد بها السلعة الغبن وإن اختلف العلماء في مقدار هذا الغبن هذا أنا ذهبت اشتريت هذه الساعة هذه الساعة قيمتها في السوق 120 ريال اشتريتها بثلاث 300 ما الحكم أنا ما أعرف قيمة الساعة من حقي شرعا وخيار بين أمرين إما أن يرد فرق السعر تباع بقيمة المثل 120 وعشرين يرجع أو أقول خذ السلعة لا أريدها ولا تعامل مع الشاش يردها وجوبا فما يضيع الحق شرعا ما يضيع الحق هذا الغبن، لكن اختلف العلماء في مقدار الغبن المعتبر شرعا هل هو الربع زيادة الربع على القيمة في السوق أو الثلث لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوصية الثلث والثلث كثير. قال كثير فمعنى ذلك أن إذا كان الثلث كثير أن الربع أيضا معتبر فبعض العلماء قال الربع وبعضهم قال الثلث المهم أنه لا يضيع أحد في هذه الشريعة لا تضيع الناس وحقوق الناس فأول من تحميه هؤلاء الضعفاء يكون يأخذ مال الإنسان ويقول القانون لا يحمي المغفلين من سيحمي إذن إذا لم يحمي هؤلاء المساكين فلاحظ هنا فإن كان الذي عليه الحق سفيها لا يحسن التصرف والتدبير أو ضعيفا لصغره مثلا أو مجنون فهذا الطفل بيعه وشراءه غير معتبر فضلا عن إقراره لكن العلم رخصوا في الأشياء اليسيرة يعني لو ذهب واشترى حلوى اشترى شيئا يسيرا فهذه جرة العادة بالتسامح فيها لكن هذا الطفل يذهب ويشتري جهازا كهذا مثلا ثم يأتي به إلى أهله من حق الأهل أن يرجعوه ويقولون هذا ضعيف هذا لا يمضي بيعه وشراءه ذهب هذا الطفل وباع الجهاز الذي معه اشتراه له أبوه هذا البيع لا يمضي لماذا؟ لأن بيعه غير معتبر وهبته غير معتبره. هديته غير معتبرة إلا في الأشياء التافهه الأشياء اللي اهدى حلوى أهدى شيء من هذا القبيل أما الأشياء التي لها قيمة الأشياء المعتبرة فالشريعة تحفظ هذه الحقوق لهؤلاء الضعفاء لأنه غير راشد ومن ثم فإنه قد يبيع ببخس قد يستغل قد يستغفل تأخذ أمواله تشترى من هذه السلعة بشيء لا يكافئ قيمتها الحقيقية سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن هو كما ذكرنا لكونه معتل اللسان لا يستطيع أن يبين أو لا يستطيع أن, يتكلم لا يستطيع أن يمل مثل هذا فليمل الوليه بالعدل فدل هذا على أن إقرار الصغير طفل والسفيه أنه غير معتبر لكن لو أتلفوا أشياء للآخرين فإنهم يضمنونها كان لديهم مال فمن مالهم لو أتلفوا شيئا للناس فإنهم يتحملون ذلك من مالهم وهنا أيضا قال فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أيوم من له فليملل وليه بالعدل هذا يدل على أن الحق يتوجه إلى الصغير عليه الحق فالحق صار متوجها إليه لكن من الذي ينوب عنه هو الولي الراشد فليملل وليه بالعدل كذلك المجنون قد يتوجه عليه الحق والمطالبة لكن الذي يقوم مقامه هو الولي فليملل وليه بالعدل فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع فذكر الأصناف الثلاثة في الضعف والعجز والسفة صغر، ونح ذلك هذه أسباب القصور التي لا يكون معها الإنسان مؤهلا للإملال وذلك لعدم حسن التصرف بالنسبة للسفيه وكذلك أيضا بالنسبة للصغير والمجنون والذي لا يستطيع الإملاء ولو كان راشدا لأنه أخرس أو به أي في لسانه فإن ذلك يكون لوليه أي ملة هو فجاء بهذا الضمير المنفصل المتعلق به فهذا فيه تأكيد ولا الأصل أي ملة ضمير مستتر يعني هو لكن أبرزه هنا وقال هو فهذا يدل على تأكيد لأن هذا غير مستطيع بنفسه يعني قد يكون مستطيعا بغيره لا يستطيع أن يمل هو قد يلقينه وليه لكن هنا لا حاجة لهذا التلقين وإنما يقوم الولي مباشرة عنه وكذلك أيضا هذا الضمير لا يستطيع أن يمل هو هذا يوطئ ويمهد لقوله وليملل لالا يتوهم متوهم أن عجزه يسقط عنه واجب الإشهاد عليه بما يستدينه تشهدوا شهيدين من رجالكم فهنا كان هذا المستدين سفيها أو ضعيفا لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل فهنا يبقى الكتابة ولو كان هذا من القاصرين وكذلك أيضا يدل على قبول قول الولي فيما يقر به على من كانت له عليه ولاية فليملل وليه فما أقر به هذا الولي فهو بمنزلة ذاك الذي ضعف عن هذا المقام وهذا أيضاً فليمل الوليه وليه هذا فيه ثبوت الولاية بالأموال لأن الولاية أنواع هناك ولاية نكاح يعني يتولى التزويج ولاية نكاح وهناك ولاية على المال فقط يبيع ويشتري ونحو ذلك وهناك ولاية على النفس هناك ولاية عامة على هذا وهذا ولاية عامة أو الولاية على النفس ممكن أن يوقع عن عملية تجرى له في المستشفى من الذي وقع هذا طفل قال وقع بالموافقة. توقيعه لا قيمة له أو مجنون يقال له وقع وإنما الولي هنا هذه ولاية على النفس من الذي يتولها وليه بالنسبة لهؤلاء الضعفاء هذا الولد سيعطى له علاج له آثار له نتائج له يحتاج توقيع فمن الذي يقوم بهذا الولي وليس الطفل وهكذا توقف عند هذا وأسأل الله عز وجل ينفعنا وإياكم ما سمعنا جعلنا وإياكم هدات مهتدين والله أعلم وصلى الله على النبي محمد عليه وصحبه لا إله إلا الله لا